Alem يجدك yateema Faa ووجدك Wajadika Dala ووجدك Wajadika Wajadika Awa الْيَتِيمَ فلا Faa السائل فلا تنهار وأمّ بنعمة ربك فحدث